وَلََوْأَنَّم رَضُمَا آتَُمُ ال وَصُولُمُ وََقَانوا وَلََوأَن الرَضُونَ آثَُ وَلَّسُولمُ وَقَانوا وَقَاوا أَسْبُونَ اللَّ له ورسوله إن الله ما يراوغ